ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وفي الدرس الثالث عشر ثالث, عشر، ثالث عشر وفي حديث التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت غواء البخاري ومسلم وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منه منه جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدس رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه قولها رضي الله عنها إذا اغتسل من الجنابة إذا اغتسل يعني أراد الاغتساب وهذا كقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله قرأت يعني أردت القراءة فكان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال من الجنابة غسل يديه أولا يغسل يديه صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وضوءه للصلاة وهذا من السنة وحديث عائشة هنا يبين الغسل الكامل وأما الغسل الركن فهو تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق والنية فلو أنه انتوى رفع الجنابه وعمم البدن كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق تم له الغسل أما غسل يديني ثم الأضوء ثم تخليل الشعر بيديه ثم البدء بالميامن ثم المياسر فكل ذلك من السنة كل ذلك من السنة قالت رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده إبا إذن مطلوب أفاض الماء يعني أسالة ولا يكفي في ذلك المسح في الغسل. في الغسل لا بد من إفاضة الماء يعني من إسالته على الأعضاء أعضاء الغسل وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغتلف منه جميعا وهذا يدل على جواز اغتسال الرجل مع مرأته وأنه لا كراهة في ذلك وكل الأحادث التي جاءت في كراهة النظر إلى فرج المرأة كلها مكذوبة لا يصح منها شيء ويجوز الرجل أن يغتسل مع زوجته من إناء واحد ويغتلف هو وهيها كانت عايشة تقول دعني يا رسول الله ويقول دعي لي وتقول ميمون رضي الله عنه أيضا كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من قصعة بها أثر عجيم فيجوز الارتسال ويجوز للرجل أن يكشف عورته أمام زوجته أو ما ملكت يمين كما في الحديث أسطر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ولا كراهة في ذلك يعني جواز النظر إلى عورة الزوج أو الزوجة كل منهم ينظر إلى عورة صاحبي لا بأس بل وإذا مات أحدهما لا مانع أن يغسل أحدهما الآخر وأما القول بأن المرأة إذا ماتت فأصبحت محرمة على بعدها فهذا ليس بصحيح ولا يعرف له دليل بل إنه هو الذي يحملها وينزلها القبر إن ويغسلها بعد موتها يغسلها بعد موتها ويرثها إن كان لها مال خاص بها مما يدل على أنها باقية زوجة له وإذا مات وكان كلاه من أهل الجنة فإنها تلحق بزوجها في الجنة وبأي الأزواج تلحق إن تزوجت أكثر من رجل يعني لو مات زوجها فتزوجت رجلا آخر وكان كل منهما في الجنة تتزوج الاثنين في الجنة ولا واحد فقط ها؟ آه. قيل الأخير وقيل أفضلهما في الجنة إذن وهذا الغسل الواجب يكون لرفع الجنابة عند الرجل والمرأة أو رفع الحيض أو النفاس عند النساء نعم الحديث الثلاثون عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء, وضوء, وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده رواه البخاري ومسلم نعم وهذا الحديث حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة تقول فلانة زوج فلان وتقول فلان زوج فلانة وتستعمل للمذكر والمؤنث سواء تقول رضي الله عنها وضعت رسول الله صلى الله وسلم وضوء الجنابة وهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة للرجل وما يخرج علينا به بعض الناس كل مدة من الزمن أن المرأة يشوشون به أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم أن تخدم زوجها أو لا يشرع لها أن تخدم زوجها وأن زوجها لا يركمها على فدمته هذا حتى ولو كان في قوله لبعض العلماء إلا أنه يؤدي إلى مفاسة لأود من مراعاة حال مخاطب كيف يفهم وماذا يفهم إذن الرجل يرجع من بيتي ماذا يفعل يجنس يطبخ ويغسل ويكنس وينظف الولد وينظف البنت وهكذا <تصفيق> اسماء رضي الله عنها بنت الصديق كانت تملأ الماء لزبير بن عوام على عدة أميال على عدة أميال تملأ له الماء وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطحن الطحين والحب حتى كلت يدها من الرحى تعبت من إدارة الحب اللي جعله طحينها فالمرأة تساعد زوجها ولا مانع أبدا من خدمة المرأة لزوجها ولا داعي لهذه الأقوال المريبة التي تؤدي إلى إشكالات في البيوت <تصفيق> قالت رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضوء الجنابة الوضوء هو الماء الذي يستعمل في الوضوء فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة وهذا هو الفارق بين هذا الحديث وحديث عائشة في حديث عائشة أطلقت أن النبي عليه وسلم غسل يديه وفي حديث ميمونة ذكرت ان الغسل كان مرتين أو ثلاثة <تصفيق> أو ثلاث مرار ثم غسل فرجه بذكر الله ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم ثم ضرب يده بالأرض يعني تنظيفا لليد لو كانت الحمامات سابقا أو أماكن الامتسال من الطين والتراب وأما الآن لكي تضرب يدك في الأرض فليس هناك فائده من ذلك الآن في وجود السيراميك والبراط وانما هذا كان ويغني عن يغني عن ذلك الآن المنظفات كالصابون ونحول يمكن بعد ما يغسل الانسان فرجه ان يغسل عليه باي منظف من المنظفات الجائزة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه يعني يتوضا ثم افاض على راسه الماء ولم تذكر هنا غسل رجليه إلا في الأخير ثم غسل سائر جسله ثم تنحى فغسل رجليه يعني إذا كان المكان لا يصلح أن يغسل فيه رجلي لأن فيه طين ونحوه فإنه يتنحى قليلا ويغسل رجليه بعد ذلك فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده وهذا دل على أن ضبط فلم يردها أفضل من ضبط فلم يردها لأنهم تنازعوا هل الضبط الصحيح فلم يردها أم فلم يردها والصواب أنه فلم يردها بقارنة قولها رضي الله عنها فجعل ينفض الماء بيديه لأنه لم يستعمل المنديل, المنديل ولذلك تنازع العلماء هل الأفضل استعمال المنديل أم أو تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أم عدم تنشيفها والأظهر أن الأمر في ذلك واسع إن شاء نشف الأعضاء بعد الوضوء وإن شاء تركها ولكن القول بتركها متجف لأن النبي عليه الصلاة لم يرد قالت لم يردها وجعل ينفض الماء بيديه والذنوب تخرج مع آخر قطرة في الوضوء وهذا دل على فضيلة الوضوء عبادة لله سبحانه وتعالى نعم <تصفيق> الحديث الحادي والثلاثون عن عبد الله بن عمرى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد نعم هذا الحديث الحادي والثلاثون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد فهذا فيه دليل على جواز النوم جنبًا وفي حديث أبي فريرة السابق دليل على جواز المشي جنبًا لما لقي أبو فريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان جنبًا فانخنسًا منه ولم ينكرע uniquheit النبي عليه الصلاة والسلام كونه مشى جنبًا في الحديث وهذا الحديث أيضًا يدل على جواز النوم جنبًا ولكن يخفف هذه الجنابة بالوضوء يتوضأ إذا أراد أن ينام والغسل أفضل هذه رخصة والاغتسال والتعجيل بالغسل أفضل لأن الإنسان إذا نام على طهارة بات في شعاره ملكا يستغفر له حتى يصبح شعاره الشعار يعني الملابس الداخلية إذا, توضأ إذا نام الإنسان على طهارة بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح فإن كان هناك مثلا يعني حاجة أن ينام جنوبا كان يكون متعبا ومجهدا وأصابته جنابة ولا يستطيع أن يقوم يغتسل من الإجهاد والعياء والتعب فإنه يتوضأ يخفف هذه الجنابة الكبرى وهذا الحديث يدل على كراهية النوم على جنابه بدون أن يخفف هذه الجنابة بالوضوء يكره أن ينام جنوباً